ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكة وجا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 أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي